119. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 110. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون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 Allah يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهُن هُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ 126. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 127. صم بكم عمي فهم لا يرجعون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 111. وأتوا به متشابها 112. ولهم فيها أزواج مطهرة 113. وهم فيها خالدون 114. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 119. وما يضل به إلا الفاسقين 110. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض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 ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماوات فسوه نسبع سموات وهو بكل شيء عليم وإذا قال ربك للملائكة إن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 117. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 118. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فَلَمَّا آبَأَهُ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ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 117. فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه 118. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 110.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 وَتَأْتِي يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 113 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 114 وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 111. إنه هو التواب الرحيم 112. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 112. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 113. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى 114. كلوا من طيبات ما رزقناكم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 وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ 119. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين 110. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها ادعُ لنا ربك يخرج لنا مما بت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصران، فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله.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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم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 111. ففعلوا ما تؤمرون 112. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها 113. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين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 111. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون 112. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 قالوا أتحدثون به بما فتح الله عليكم ليحاجوك به عد ربك أ تعقلون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 وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده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 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَن تُمْ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 111. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا 112. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب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 112. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل 113. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 124. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 125. وقالوا قلوبنا غلف بَلَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 119. ينفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين 119. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 110. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم 111. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا 112. قالوا سمعنا وعصينا 113. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم 129. دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 120. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم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 117. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات 118. وما يكفر بها إلا الفاسقون 119. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكبر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 111. يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر 112. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه 113. وما هم بضار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 117. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 118. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 115. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره 116. إن الله على كل شيء قدير 117. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لي يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرى ذلكم امانيهم كلها وبرهان لكم كنتم صادقين بلا 117. من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 118. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء 117. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب 118. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحب قوم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها هؤلاء كَمَا كَانَ لَهُمْ أَيَّدُهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 112. ولله المشرق والمغرب 113. فأينما تولوا فثم وجه الله 114. إن الله واسع عليم 115. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه 111. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون 112. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 119 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 110 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم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 119. ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن 129 سبعت بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتُلِيَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ 119. قال إني جاعلك للناس إماما 110. قال ومن ذريتي 111. قال لا ينال عهد الظالمين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 قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا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 113. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 114. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن 115. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 117. وما كان من المشركين 118. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 111. الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 112. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ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 تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 119. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 110. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم 111. إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 112. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزك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 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات بل أحياء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 وَمَن يَتَّقِ وَعِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن 118. بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 119. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض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 111. اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 112. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَينَ عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون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 ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 110. الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار 129 ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم كبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب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 أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأُن 113. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. 119. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 110. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون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 فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر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 هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم اللَّهُ أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم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 119. ورحموا الصيام إلى الليل 110. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 111. تلك حدود الله فلا تقربوها 119. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 110. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام 119. يأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 110. يسألونك عن الأهلة 111. قل هي مواقيت للناس والحج 111. وليس البروب أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى 112. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفًا 117. وفتموهم من حيث أخرجوكم 118. والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه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 لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإِن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 121 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 122 وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 110. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة 111. فمن كان من 119. إنكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسق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 118. تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام 119. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب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 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 111. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 112. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين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 فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فمن الناس من يقول ربنا أتَنا في الدنيا وَمَالهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ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 والله سريع الحساب 113. الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه 117. لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون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 115. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة 116. والله يرزق من يشاء بغير حساب 117. كان الناس أم واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلافوا فيه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 117 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب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 فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ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 قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى ما قل إصلاح لهم خير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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا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 فإذا تَطَهَّرْن فَإِذَا تَطَهَّرْتَ فَأْتُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاكوه وبشر المؤمنين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 111. والطلاق فإن الله سميع عليم 112. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحط قَوْمِي رُدُّهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُ إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ 112. والله عزيز حكيم 113. الطلاق مرتان 114. فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان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 تلك حدود الله فلا تعتدوها، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَقَها فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زُوجًا غَيْرَهُ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 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 119. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 110. ولا تتخذوا آيات الله هزوا 111. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 115. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 116. لمن أراد أن يتم الرضاعة 117. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف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 129 فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 112. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا 113. ولا تعزموا عقدة النكاح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 وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقُوَّةِ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 122. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون 119. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ 129. <تقين> كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون 119. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم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 ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 129-قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا 120-قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا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 والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التجار تابو فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه 111. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 112. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَن اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ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 ولما بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرَ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ 119. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء 111. ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين 112. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ 112. ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا 113. فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.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 117. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 118. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 119. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 115. وسع كرسيه السماوات والأرض 116. ولا يؤده حفظهما 117. وهو العلي العظيم 118. لا إكراه في الدين 119. قد تبين الرشد من الغي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 112. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 111. فلم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت 112. قال أنا أحيي وأميت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 112. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس 113. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما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 117. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 118. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتي ك سعياء، وأعلم أن الله عزيز حكيم.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 والله واسع عليم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 فإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد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 تالحكمة من يشاء ومن يتألّح بحكمته فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا ألو الألباب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 وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 119 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 110 وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 111. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون 115. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض 116. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 111. وأحل الله البيع وحرم الرباء فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله 111. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 112. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم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 لا تظلمون ولا تظلمون 110. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 111. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 110. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأم أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله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 ولا يضار كاتب ولا شهيد 116. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم 113. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 114. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي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 لله ما في السماوات وما في الأرض 113. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 112. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير 113. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون